بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأم سيعيكم لشتى فاما من اعفى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى واما من دخل وتغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يبني ان هما تردا ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى ف ترتق النار هم تلضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأدخى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة 111. إلا ابتغاء وجه ربه الأغلى 112. ولسوف يرضى